قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صدرناكم عن الهدى بعد بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكْفُرَ بِاللَّهِ ونجعل لَهُ أَنْدَادًا نین وأسروا الندامة لَمَّا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وأسروا الندامة هل يجزون الا ما كانوا يعملون هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير إلا قال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 ناس لا يعلمون قل ان ربي يدبط للظالمين يشاء ويعذب ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم الَّتِي تُقَرِّبُكُمْ مِنْ دُنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَمَنْ أَنْوَرَ قُرْءُ وَلَا أَوْلَى لَنَا الَّتِي تُقَرِّبُكُمْ مِنْ دُنَا زُلْفَى إِنَّمَا مَنْ آمَنَ, إلا من آمن وعمل صالحا فَأُلائِكَ لَهُم جَزَ أُضَعْفِ بِمَا عَامِنُوا وَهُم في الغُوفَاتِ آمِنُون إِ مَن آممنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقذر له قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقذر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين